بوك تو ديفدي سياد شست ستة سبويكي تري حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة ستانيم Lenčo zazvoní من النوم بمجرد أن يدق المنبه. من النوم مجرد أن يدق المنبه. съм أصير متعبا بمجرد يكون علي أن أدرس. مجرد أن يكون علي أن أدرس. Prestanem سأتوقف عن العمل بمجرد أن في ال60. عن العمل مجرد أن أصير في ال متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Lencho bude بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد يصبح عندي لحظة من وقت. زافولا، لينشو يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Ako dlho budete pracovať? Budem pracovať, pokiaľ budem môcť? Saufa amalu talama Saufa amal talama Budem pracovať, pokiaľ budem zdravý. سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده لا يجي في يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل чита na miesto toho aby varila Innahā taqraʼu al badalan min an taṭbukh Innahā taqraʼu al badalan min an sedí v krčme na miesto toho aby išiel domov Innahu ježli fī al badalan min an yadhhaba ilā al fi Innahu بدلا من أن يذهب إلى البيت. كوبيام بيواتو. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. كوبيام ييهو جينا خورا. حسب زوجته مريضه. حسب ما فإن زوجته مريضه pokijem jest niezamestnany haspb ma a'lam fa'innahu aatil 'an al-'amal hasb ma a'lam fa'innahu aatil 'an al-'amal zaspał som inak by لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد. Zmešką som لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ni našio لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد